لقريش ما أرادت ولكن ها هم صناديد قريش وبكل سخف يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم جبل الصفا إلى كتلة من الذهب وأن يزحزح الجبال عن مكة حتى يجدوا مساحات للزراعة فدعى صلى الله عليه وسلم ربه فنزل جبريل عليه السلام فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفى ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة تأمل عليه الصلاة والسلام في الخيارين وما هو الأجمل لمكة فأشرقت رحمته بصبيتهم آملا أن يحملوا راية التوحيد بعد أن حمل آباؤهم راية العناد والأصنام فقال لجبريل بل باب التوبة والرحمة ظل صلى الله عليه وسلم في مكة لا يحمل سيفاً ولا يحرض على عنف ولا شتيمة يناديهم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة ومع ذلك تصر قريش على المماحكة فتقول يا محمد لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا لا ينقطع أو تكون لك بساتين وحدائق من نخيل وعنب وأن تفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو أن تسقط السماء علينا قطعا نلمسها بأيدينا أو بالله والملائكة أمامنا نراهم ونكلمهم أو اجعل لك بيتا من ذهب أو ارتق في السماء وحتى لو صعدت أمامنا لن نؤمن أنك قد صعدت حتى تهبط ومعك كتاب نقرأه سكت صلى الله عليه وسلم أمام هذه العقول الصغيرة العقول التي تشبه عقول اليهود عندما قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وأوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا الرسولا هذه هي حدودي وهذه هي دعوتي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعددنا للظالمين nara احاط بهم سرادقها وَأَنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا هَذَا هُوَ الْخِطَابُ الْأَمْثَلُ لِلْمُعَانِدِ تَأَجَّجَ حِقْدُهُمْ بَعْدَ إِهْمَالِ عِنَادِهِمْ وقرروا تحويل حياة المتعاطفين مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جحيم ففي مكان يقال له المحصب يقول صلى الله عليه وسلم إنهم تقاسموا على الكفر وذلك عندما تحالفت قريش وكنانة على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يزوجوهم ولا يبايعوهم حتى يتخلوا عنه فضاق بهم الحال وتضاق أطفالهم وجاعوا كلهم حتى قال صلى الله عليه وسلم لقد أتت علي ثلاثون من يوم وليلة وما لي ولبلال ما يأكل ذو كبد إلا ما يواري ابط بلال أما الشاب عتبة بن غزوان فيقول لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشدقنا أما مصعب بن عمير فلا تملك العيون سوى الدموع حين ترى.